من يعمل سوءا يجزيه ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله ولا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستبطنك في النساء قل لله يفتيكم فيهن وما يُتلع عليكم وما يُتلع عليكم في الكتاب في يتمن النساء اللاتي لا تؤتونهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن 129. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما